بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشنده مهربان الحمد لله رب العالمين هموس پاس وستاج بو خواه پر وردگاري الرحمن الرحيم بخشنده مهربان مالك يوم الدين خواهني سزا سزاو پاداش دانوا إياك نعبد وإياك نستعين تنهى تودا فرستين وتنهى لتودا وإيا المتيدكين إهدنا الصراط المستقيم رينموني من بكبوري غيراست صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رگای اوانی کتاکد لگل کردون نگ اوانی خشم لی جیراوا و نگ گوم